قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقع فيه نجاسه وهو قليل يبقى المصنف هنا فرق بين القليل والكثير في حمل ماذا النجاسه صحيح فرق بين القليل والايه فعنده القليل يحمل النجاسه والكثير لا يحمل ماذا النجاسه قلت ففرق المصنف رحمه الله تعالى بين القليل والكثير في حمل النجاسه استدلالا بما ياتي الاول حديث صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو بمفهومه يدل على ان ما دون القلتين يحمل ماذا يحمل الخبث صحيح يبقى هذا اول دليل لهم على ان الكثير لا يحمل الخبث وهو قوله مائه اذا بلغ الماء قلتين وجعلوا القلتين حدا ما بين القليل واليه والكثير يبقى كل ما كان فوق كلتين لا يحمل ايه خبثا وما دون القلتين يحمل ماذا قلت وحديث القلتين لا يخلو من اضطراب وقد ضعفه اكابر المحدثين اشر من البخاري رحمه الله فقد اعله بعله الاضطراب يعني الاضطراب هو ما روي على وجوه متعارضة متكافئة يعني لو واحد قال لك حسن أعطنا درس بعد العشاء في مسجد الهدي والثاني قال لك وهو مثله في الثقة يعني الاثنين ثقات قال لك لا ده كان عندنا في درس العشاء في مسجد التوحيد يبقى هذا اسمه ايه تراب لان هذا ثقة وهذا ايه ثقة. هذا اثبتني في مكان وهذا اثبتني في مكان ولا يمكن ان اكون فين في المكانين في ان واحد لم استنسخ بعد صحيح لا يمكن ان اكون في المكانين في ان واحد يبقى هذا يسمى ايه الترابل. لكن لو ترجحت روايه على روايه الاول ثقه الحسن كان في مسجد الهدي والثاني ما هو ثقه وقال كان في مسجد التوحيد يبقى ناخذ بروايه من هذا لا يسمى الترابن الاضطراب حقيقته الا ترجح وجه على ايه صحيح او الا يمكن الجمع لان لو امكن الجمع لا يقال اضطراب زي ايه قال دا كان عندنا في المسجد يعطينا درس الليل الليل والتاني قال دا كان عندنا درس المغرب يمكن الجمع ها اعطى هنا المغرب اول الليل واعطى هناك ماذا وسط الليل او اخرا الليل اذا لم يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح فهذا اسمه ايه اضطراب الحديث المضطرب هو المروي على وجوه متكافئه اذا شرط الاضطراب لازم تكون الوجوه ايه فاذا ترجح وجه على وجه لا يكون ايه لا يكون اضطرابا صحيح يروي على وجوه متكافئه متعارضه صحيح فان التعارض او الاضطراب يوجب الايه تساقط اذا روى الثقه حسن في الهدي وروا الثقة حسن في التوحيد في آن واحد في العشاء يبا هذا يجب اطراح الروايتين والتوقف في العمل ماذا بهما أو إثباتهما واضح فحديث القلتين حديث ماذا مضطرف فهمت حقيقة الاضطراب ها فهمت حقيقة الاضطراب طيب أخبرني من غير حراج إنما السؤال لماذا لإراحة حنقرة شويه قول ان تكون هناك روايتان ما؟ متكافئتين او منتقتين متعارضتين يبقى الحديث المضطرب مروي على وجوه متكافئه متعارضه لا يمكن معها ماذا ترجيح ماشي يبقى الحديث اولا مضطرب ومن الذي حكم باضطرابه البخاري والضعيف والتاويل فرع التصحيح يعني ايه التاويل فرع التصحيح ما صح نؤوله ونعمل بمعناه وما ضعف فلا نؤوله ولا نعمل به بمعناه ماشي اثنين ويضعف العمل به لعدم وجود حد معتبر للقلتين طيب الحديث صحيح قلنا ايه هو حد القلتين لم يأتي في الشرع تسميه حد الايه فاصبح حد القلتين هنا حد ظني صحيح ولا يمكن العمل بماذا بالظن لكن لو قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والقلتان ما زاد على كذا وكذا رطلا من الماء يبجعلنا جعلنا حدا يحمل به الماء الغبث وحدا لكن كلمة القلتين معنى ضائع ولا يمكن تعبيد الناس لربهم بمعنى يصعب, ايه؟ يصعب ضبطه أو بمعنى ايه؟ معنى ضائع زي اللي يحدي لك مسافة السفر بتمانين كيلو متر هل هذا امر يمكن ضبطه الناس بتركب ايه في طرق والناس يمكن ضبط المسافات صح وينزل من سيارة يركب اخرى هيضبط التمانين متر ازاي هيمشي معاه بقى متر عشان ايه مسألة صعبة فلا يمكن تعبيد الناس ربهم بامر ايه يختلف الناس عليه او بامر ظني ثالثا ومعارضه اقوى منهم ما احنا عشان نستدل بالحديث لابد من ايه؟ من شرطين اثنين شرط الصحة مش كده؟ فاذا كان ضعيفا نستدلال به الشرط الثاني اللي هو شرط ماذا؟ صراحة يعني ان يكون صريحا في المعنى لكن القلتين هنا صريح معنى ماذا؟ مضطرب معنى محتمل يبقى اذا فقد الحديث شرطا ثانيا ثم نزيد على هذا بوجود معارض اقويه اقوى منه ساضرب لك مثال جاءك رجل والرجل مجهول لا تعرف هذا اولا كده ثانيا قال لك روايه الروايه لا يمكن اليه قبولها يعني روايه محتمله ثالثا جاءك ثقه بكلام يعارضه هتعمل ايه في الكلام بتاع هذا رجل مجهول هتتركه ايه لانه مجهول ضعيف اتنين لا يمكن تأول ايه كلامه غير واضح يعني جاءك بلغة غير الكلام فيها ايه مضطرب عما يقول كلام ينقض بعضه ايه بعضه صح ثالثا جي واحد ثقة ماذا بكلام يعارضه كده يبقى ناخد خبر من فكذلك هذا الحديث له معارض اقوى منه وهو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى أجبنا الآن عن الدليل الأول بثلاثة أجوبة جواب بالضعف جواب بماذا؟ باضطراب معنى القلتين وجواب بوجود معارضة معلش الطريقه دي في التدريس يا طلبه العلم يا طريقه بطيئه شويه لكن ثمرتها ماذا صاحي كده ثمرتها عظيمه فعليه معلش اصبر على العلم يعني انت لا تنظر الى, الى, الى, الى حجم المساله يعني احيانا تقرا رساله قد كده يكون نفعها لك افضل من ايه من مجله ضخ يعني انا احيانا اقرا عباره للسلف انتفع بها اكثر مما اقرا ايه مجلد ضخم للخلف فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم لا تستسقل هذه الطريقة ولا تستصعب هذه خاصة نائه هذه الطريقة كما قلت بتصنع طالبه انت عرفت معنى المضطرب الآن عرفت شروط الاستدلال أن يكون الدليل صحيحا أن يكون صريحا أن يسلم من إن من المعارض تمام واضح ما عندك كان هناك سؤال ها هنا اقول لو حرف امتنع لمتنع حددهم ونحن نذهب إلى قولك وعدنا يبقى شيء آخر إن الحديث ضعيف لا لا الكلام ده كله تحديدات لأهل العلم ليست تحديدات شرعية ولذلك هتلاقي مختلفوا في التحديدات يعني مثلا قول الأحناف غير قول الحنابلة غير قول يعني شوف زائبة بعضهم لأنهم باللترات مئتين وسبعين لتر وآخرون قالوا تلتمية وسبعة لتر شوف الفرق كبير ازاي حوالي كم سبعة وثلاثين ايه لتر وفريق آخر تمام قال بالكيلو نم ممتين كيلو وفريق آخر قال ربع مية واثنين كيلو وبعدين أسأل سؤال ما هو حسبوها بنان على القياس على قلال هجر تمام ومن قال النبي لما قال لم يحمل الخبث يقصد قلال هجر وخاصه وخلال هجر منها العظيمه ومنها الخلال اليه الصغيره ومنها الخلال الوسط فاصبح المعنى ايه مفقودا صحيح طيب يبقى احنا أجبنا عليه ثلاثه تجربه الدليل الثاني عندهم استدلالهم بحديث ولوغ الكلب من قول عليه الصلاه والسلام طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم إذا ولغ, فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات هذا الحديث استدل به على أن الماء القليل يحمل إيه قلت وجاء في بعض الروايات بإراقة الماء يعني أمر في الحديث قال فليورقه يعني يلقي الماء وما أمر بإراقة الماء إلا لماذا؟ لتنجسه صحيح؟ فلما كان اناء والظن بالاناء انه صغير يحمل القليل من الماء دل ذلك على تنجس القليل من الماء دون, دون الكثير بل تدل بحديثه ولوغ الكلب لما ولغ الكلب في الاناء نجس ماذا الماء ما الدليل على ان الماء تنجس انه امر بإراقة الماء ولا يهدر المال الا لسبب شرعي لان الماء مال ولا لا الماء مال صح فلما امر باهداره ما امر باهدار الا لمصلحه ايه شرعيه وهي تنجسه بدليل انه امر بغسل ماذا الاناء طب كلمه الاناء فيها معنى ايه القله صح فلما ولغ في الكلب في قليل الماء نجسه فاوجب ذلك اراقته طب هذا الدليل الثاني نقول وهذا الدليل مخرج على الخصوص مخرج على الايه على الخصوص في نجاسه لعاب الكلب انها نجاسه مغلظة فلا يقاس غيرها عليها يبقى ده دليل اسم دليل ايه خاص لا نستدل به استدلالا ايه عمّا ليه؟ لإن نجاسة لعاب الكلب نجاسة إيه؟ طب ما الدليل على أنها نجاسة مغلظة؟ أنه غس أمر بغسل إيه سبع مرات هذا دليل على أنها مغلظة لانه اشتد صحيح بينما في غسل غيرها من النجاسات لم يأمر بالعدد صح إنما هنا سبع مرات وجمع له الطهورين اللي هو الماء والايه يبقى ده دليل علي النجسه ايه قلت فنجاسه لعاب الكلب مغلظه بما جمع له النبي صلى الله عليه وسلم الطهورين وامر بغتله يعني سبع مرات اي الاناء وامر باراقه الماء من غير اعتبار وأمر بإراقة الماء من غير اعتبار للقلة والكفره وثالثا لأن نجاسة لعاب الكلب فيها معنى ليس موجودا في غيره وهذا راجع إلى خصوصية أحكام الكلب في الشريعة لأن الكلب أفضل له أحكام, احكام مخصوصا من عدم جواز اقتنائه إلا ما أزن فيه من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو فإذا الكلب حيوان له ايه؟ له خصوصية فهذه الخصوصية في أحكام الكلب تمنع قياس غيره ايه؟ عليه قلت والمخصوص لا قياس عليه في الشريعه خل بالك المخصوص لا قياس عليه يعني اضرب مثالا النبي عليه الصلاة والسلام انت أراك متعجلا علينا لماذا طيب ماشي النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين قال في حقي إنا أحللني لك لك يعني ايه خصوصية. أحللنا لك هذا العدد منين؟ من النساء فلا يجوز لغيره أن يقاسئه ولا أن يتزوج بإيه بأكثر من أربع ايه لأن هذه خصوصية لمن؟ فلا يقاس عليه ماذا؟ ولذا لما جئ الصحابة يواصلون الصيام يعني يواصلون يعني يصوم يومين من غير أن يفصل بينهما بطعام يعني مثلا يبدأ صيام كده من الاثنين ممكن يقعد للخميس مغرب الخميس لا يأكل شيء فالصحابة لما رأوه يواصل واصلوا فقال لهم إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني يبقى اذا استفدنا قاعدة أن المخصوص لا قياس عليه فين طب هل لعاب الكلب نجاسة لعاب الكلب مخصوصه نعم بما أمر بغسلها سبع بما جمع له الطهوري بما أمر بإراقة بما كان الكلب له وحكمه فلا يقاض غيره عليه يبقى هذا الحديث أجبنا عليه بأن حديث مخرج مخرج الخصوص يبا هذه حالة خاصة لا يقاض غيره أيه. يبقى إذن أبطلنا الدليل الثاني بإخراجه من العموم إلى ماذا من دلالة العموم للأخص الدليل الثالث عندهم حديث السابق لو إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت قلت ففهموا منه أنه لو غمس يديه في الإناء تنجس ماذا؟ الماء صحيح؟ والماء والإناء يحمل قليلاً له الماء فيكون دليلاً على نجاسة القليل من الماء بملاقاته ماذا؟ النجاسة واستدل على هذا بقوله لا يدري اين باتته فقالوا تحتمل ان يده تحمل نجاسه من, ايه من قبله صحيح من فرجه فلما يضعه في الاناء تتنجس له الماء الذي فين في الاناء هم فهموا هذا ايش كده يبقى ده اسمه دلالته مفهوم احنا عندنا حاجه ما دلاله مفهوم وحاجه ما دلاله ايه هل الحديث هنا جاب سيره النجاسه ما تعرض لهاش فهما راح عاملين استنبطوا من الحديث ان الماء القليل يحمل الايه يبقى دي اسمها دلاله عندنا حاجه ثانيه اسمها دلاله منطوق اللي هو في الحديث الماء طهور لا ينجسه طيب لما تتعارض دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم تقدم دلاله الايه المنطوق قلت وهذا الحديث محتمل الدلالة لان ليس في الحديث ذكر ماذا النجاسة وثانيا إن معارضه أقوى منه لأنه من دلالة المنطوق وهذا الحديث من دلاله المفهوم يبقى أجبنا عن هذا الحديث بدليلين الدليل انه محتمل صحيح انه ما ذكرش النجاسه وثانيا ان ده فهم لمن يبقى هذا هو المذهب الاول قلت وقد رجح ابن تيميه رحمه الله أنه لا عبرة أنه لا عبرة بالكثرة والقلة وإنما العبرة بالغلبة فمتى غلب النجس كان الماء نجسا ومتى لم يغلب كان طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ولحديث الاعرابي لما بال في المسجد فقال اريق على بوله ماذا ذنوبا من ماء صح طب هنا المحل طهره ولا لا ها عليهم ان يثبتوا بقى ان الذنوب ده يزيد على القلتين ما هو معنى ان يلقي على على البول ماء أن... طالما قالوا ان ما دون القلتين يحمل نجاسه بعدين ده لكن تتصور لما اعرابي يبول الاعرابي بقى ياكل الشعير وكذا و... تمام طيب عليهم ان يثبتوا بقى ان الذنوب يزيد على الايه حتى يطهر المحل والزنوب لا يزيد على القلتين وطهر المحل طب طهر المحل ليه؟ بالغلبة لما غلب الماء على البول صار المحل طاهرا قلت عليه يترجح القول بطهاره الماء من غير اعتبار لقلة او كفرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال المصنف رحمه الله أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه يعني الماء يكون نجسا لو كان كثيرا وتغير فيه أوصافه قلت هذا مجمع عليه متى تغير الماء بالنجاس صارهه صار نجسا فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنتح منه ويبقى بعده كثير طهرا يعني ايه سأجل لك هذه المساله بمثال وهو الماء المعالج اليوم ماذا كيميائيه ماء المصارف هذا هو ما حمل النجاسه ولا لا لكن عولج كيميائيا به بالمواد التي ماذا التي اما انها اضيف اليها فخلى من معنى له من وجود الناجس فيه صحيح والماء المعالى كيميائيا مثال مضروب لانه في اصله حمل النجاسة فاضيف إليه ما غيره ولذا الراجع في الماء المعالج كيميائيا انه ماذا انه طاهر الا ان النفس ماذا تانفه الا ان النفس ايه تانفه قال والكثير قلتان من خلال هجر هجر دي قريه مشهوره قريبه من البحرين كده طب ليه المصنف جعلها خلال هجر هي الحد لضبط القلتين لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء لما ضرب المثال في سدره المنتهى ضرب المثال بماذا بخلال ايه هجر فقالوا اذا فخلال هجر هي مضرب الايه مضرب المثال فلما يقول اذا بلغ الماء قلتين اول ما يرد الى اذهاننا من مثال على القلتين هي خلال ماذا خلال هجر قلت وانما قدرها المصنف بخلال هجر لما جاء ذكرها في حديث الإسراء أو إما لما جاء في بعض الروايات الضعيفات وهي لا تثبت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله او اما لانها مشهورة قلت ولكن هذه الشهره الان ضائعة والحديث لا يثبت والمقدار مختلف عليه والله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ماذا ما يتقون الله اوجب على نفسه بيان ايه شرعي صح فلا يمكن ان يامرنا بشيء لم يبينه ايه لنا ولم يتبين تتبين صفته ايه لنا فبالتالي نقول ان هذه الشوره ضائعه اليوم والحديث اللي فيه ذكر خلال هجر حديث ماذا ضعيف صحيح وحد خلال هجر حد ماذا غير معلوم ومختلف ايه عليه يبقى أبطلنا الاستدلال بماذا بتحديد الخلال بخلال هجر من ثلاثة وجوه أن هذه الشورة ضائعه الآن الحد غير معلوم والحديث ماذا ضعيف قال وهي خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعاء وسبعاء ونصف وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما زراع وربع طولا وعرضا وعمقا هذا طبعا كله تحديدات لم يأتي بها ايه قلت وكل هذه التحديدات ليست مسمى شرعا قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاس فهو طهور ولو مع بقائها فيه يعني هابن النجاسة النجاسه لها اثر في الماء ولكن لم تغيره فقال بان هو طهور لحديث بئر بضاعه لان الصحابه قالوا يلقى فيه ليه طب عرفوا منين ان تلقى فيه الحويط يبقى اكيد رأوا ايه اثرا لها صحيح فقال لهم الماء طهور لا ينجس شيء وان شك في كثرته فهو نجس يعني اذا الماء المشكوك فيه أهو طاهر أم نجس المصنف قال هو نجس بناء على إيه على تفريقه بين القليل والايه قلت ومن شك في ماء فهو طهور لأن القاعدة عند ورود الشبه والشكوك عند ورود الشبه والشكوك يرد الماء إلى أصله والاصل الطهاره والشك لا عول عليه دينا احنا عندنا قاعده اذا وردت الشبه والشكوك في شيء رد الامر الى ماذا خذ مثالا رجل خرج من بيته متوضئا وكان ببطنه شيء فشك انه احدث ماذا يفعل يبني على الاصل انه على وضوء لان ديننا لا يبنى الا على يقين فرب العالمين قال في كتابه ويحيى من حي عن بينه صحيح وزم دين المشركين بقوله ان يتبعون الا الظن يتبعون الا ماذا الا الظن فاذا الشق لا عول عليه دينا ويجب اطراحه ويجب ماذا؟ ويجب إتراحه. والأمر يرد إلى أصل عند ورود ماذا؟ فمن شك في ماء إنه طاهر أم نجس؟ فالأصل ماذا؟ قلت كما في وقعة عمر. لما مر وصاحبه تحت مزاب، والمزاب يشك في حمله نجسه ولا لا؟ مش كده؟ لأن المزاب يجمع كل الماء ما صفا وما. ولما مشى وصاحبه تحت مزاب. فقال صاحب عمر يا صاحب الميزاب أماءك طهور أم نجس يا صاحب الميزاب أماءك طهور أم نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبر لأن لسنا بحاجة إلى هذا السؤال لأن الأصل في الماء ماذا؟ الطهارة واضح؟ قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به يعني عنده ماء ما يعلم أنه نجس والماء الثاني طاهر ولم يستطيع أن يتبين الطاهر منين؟ من النجس ماذا يفعل عنده سوبان يقينا إن أحد الثوبين بال عليه الطفل والثاني طائر لكن لم يستطيعني لان الثاني ابتل ايضا ولكن ابتل بماء بماء طهور والاول بال عليه ماذا فلم يتبين قال المصنف لم يتحر قال المصنف لم يتحر ويتيمم يعني يترك الماءين قلت ان كان ذلك احتياطا فلا بأس قلت ان كان ذلك احتياطا فلا باس لاصل شرعي وهو الاحتياط واجب والمسلم يحتاط لدينه اما ان كان ذلك إلزاما او ديانه فلا وانما تحرى ويبني على غلبة الظن كما في من شك أنه صلى ثلاثا او ايه او اربعه فيتحرى قلت ويبني على غلبة الظن كمن شك في عدد الركعات يتحرى يعني يتحرى احسبها كده انا قرات كم في الركعه الاولى قرات كذا في الركعه الثانيه أنا قرات كذا فمن خلال القراءه يستطيع ان يتبين كم ركعه ايه صل صحيح ثم يبني عليه على ما استيقن ولا يعدل الى التيمم متى كان الماء موجودا ممكنا صحيح ولا يعدل الى التيمم متى ما كان الماء موجودا ممكنا لقوله تعالى فلم تجد فتيمم قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله يعني انت لو عندك ما عرفت ان هو نجت فلا بد ان تخبر من يستعمله بماذا طبعا لماذا قال الدين النصيحه هنا النصيحه واجبه نعم واجبه الدين لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه وقوله الدين النصيحه في افاده الوجوب في إفادة الوجوب لأنه سمى النصيحة دينا صح لما سمى النصيحة دينا وهذا أقوى في معنى الوجوب انتهينا بفضل الله من أول باب من أبواب كتابنا المبارك ما رأيكم بشيء لو أن في الاسبوع المقبل اجرينا على هذا الباب مراجعه سريعة لأن منكم من فات عليه شيء من الشرح ومنكم من لم يستوضح إيه شيئا مما شرح صحيح ومنكم أيضا إخوة الإسلام من استثقل هذه الطريقة في الشرح فلم يتعود عليها إيه بعد صحيح واعلموا أن الألفة لا تحصل بيننا إلا بمر الزمان وكلما دخلنا في الدرس كلما زادت الألفة واقتربت الأفهام حتى تكاد تتطابق ولذا الأصل في العلم ماذا الصبر والأصل في الصحبه الإحتمال فعليه سأقوم في الأسبوع المقبل بعمل مراجعة لكتاب المياه كاملة بإذن الله آمل إن شاء الله تعالى ان تكون معي المذكره في الاسبوع المقبل فندفعها اليكم ان شاء الله تعالى مصوره باذن الله تكون في ايديكم وباذن الله يكون هكذا اول باب ولعله اذا درسنا او شرحناها في الاسبوع المقبل ممكن يعني نجربكم في امتحان سريع عاجل كده في ورقه واحده فلوسكاب في, في مساله ولا مسالتين بحيث إيه ننظر نقيس الايه مدى الفهم والاستيعاب فاذا كانت الطريقه قريبه او اصبحت قريبه نستمر اذا احتجنا الى شيء منين من, من التبسيط والتفصيل والبيان نفعل فما رايكم بهذا هذه فكره ولدت هذه اللحظه طيب ننتقل لحصتنا الثالثه